في الطريق الطويل يلتفت القلب آنًا بعد آن ليعرف مكانه وغايته ومعناه أعرف بحب الله نفسك وارفع بدين الله رأسك أعرف بحب الله نفسك وارفع بدين رأسك وانثر على هام الربا على هام الربا أنوار وجعله انسك وجعله وجعله الانسا اعرف بحب الله نفسك وارفع بدين الله راسك ارف بحب الله نفسك وارفع بدين الله راسك وانثر وانثر على هام الربا waara waj'alhu waj'alhu waj'alhu al-unsan anaseeta mala al في الزمان ملأ الوجود به الحنان أنسيت يوما في الزمان ملأ الوجود به الحنان أنسيت في الزمان ما لا الوجود به الحنان بك انت لا بي سواك كان نسيت ام انسيت ام سكت الله نفسك وارفع بدين الله راسك اعرف الله نفسك على هام الرباء انوار انواره وجعله انسك وجعله وجعله الانسا لم تتبسم مذ غاب نجم المسلمين الأرض لم تتبسم مذ غاب نجم المسلمين الأرض لم تتبسم مضغابا نجم المسلمين الارض لم تتبسم مضغابا نجم المسلمين فانهض اخيا واقدم وانثر على الافات شمسك ارف بحب الله نفسك وارفع بدين الله راسك اعرف بحب الله نفسك وارفع بدين الله رأسك وانثر علىها من ربا وانثر علىها من ربا أنواره واجعله أنسك واجعله الهنسة حنت للقياك الربوع, <تصفيق> الربوع فطلع كما طلع الربيع حنت للقياك الربوع فطلع كما طلع الربيع حنت كما طلع الربيع ومنح عبيرك للجمو واشدد بحب الله بأسك أعرف بحب الله نفسك وارفع بدين الله رأسك أعرف بحب الله نفسك وارفع بدين الله رأسك وانثر على جَعَلُهُ وجعله وجعله الانسان اقبلك اجمل مواعيدي كالعطر كالفجر الندى اقبلك اجمل مواعيدي كالعطر كالفجر الندى اقبلك اجمل مواعيدي كالعطر كالفجر كالعطر كالفجر الندي واصدع بدين محمدي واصدع بدين محمدي وابذله إن شئت نفسك أعرف بحب الله نفسك وارفع بدين الله رأسك أعرف بحب الله نفسك وارفع بدين الله رأسك وانثر على هام الربا والثر على هام الربا انواره انواره وجعله أنسك وجعله واجعله انسك واجعله واجعله الانسا ارف بحب الله نفسك وارفع بدين الله راسك ارف بحب الله نفسك warfa bi dinillahi rasak wanthur وَجَعَلَهُ أُنْسًا وَجَعَلَهُ وَجَعَلَهُ الأُنْسَا وَجَعَلَهُ الأُنْسَا وَجَعَلَهُ وَجَعَلَهُ الأُنْسَا وَجَعَلَهُ الأُنْسَا وَجَعَلَهُ